ja, ik wil IN LAM TAF'ALU FA BI MIN ALLAH TAF'ALU BI MIN WA WA IN FALAKUM وَصَدَّقُوا خَيْرٌ لكم إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ واتقوا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ توفى كل نفس ما كسبت ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون في